أ َ ر َ ر َ ح ْ م َ ع َ ل َ م َ ل ِ ر َ ح َ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ و َ ا ل ن ّ ج م ُ وَالشَّجَرُ ي َ س ْ ج ُ د َ ا ن وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ولا ت ط ق ط ف في الميزان وقيم الوزن بالقسط ولا تخسر ا ميزان والأرض ضعها ل ل أ ن ا م فيها ف ا ك ه ا ونخل داتلكما ن والحبض ا ل ع ص ف والريحان فَبِأيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ ت ُ ك ذ ِ ب َ ا ن ِ خَلَقَ الْإنسانَ مِن ص َ ل ْ ل ٍ ك َ ا ل ْ ف َ خ َّ ا ر ِ وَخَلَقَ الْجَنَّ فبأي آ ل ء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آ ل ء ربكما تكذبان؟ ما ر ج ل ب ح ر ي ن يلتقيان؟ بينما برزخ لا يبغيان، فبأي آن ربكما تكذبان؟ يخرج منهم الملؤ والمرجان، فبأي آن ربكما تكذبان؟ ولو الجوار ا ل م ش ا ُ في البحر كالأعلام فبديءنا ربكما كذبان كل من علي ب َ ط ََ و َ ج ْ ه رَبِّكَ الْجَلَالِ و َ ا ل ْ إ ِ ك ر َ ا م ِ